بني جاء اته الناس لا امر البنين جاء الناس ومن غير يا جاء عباس ومن غير عبا بعد بعد قعد اعي ومن غى غا... عبا مشال عبا سبيل آها تيوي الحزني مشال عبا سبيل آها تيوي لا أمي سارة سارة بعض بعض هلاء هلاء اي لا ام البنيني سهر ليلي سهر بعد بعد هلا هلا اي تراها يلي ارفع على المتني وقد جاء بلا كفايه نعب وقد جاء بلاك هلا هلا هلا هل اجرك عليها ان شاء الله وقد جاء يا كفين على الشاعر الدكتور احمد العياوي مشي العب على شال عبا شبل ااات و اا امي البنيني صار اليد افني الى امي البنيني صار اليد ون ون تراهل يار فرعون على المتني انت راهل يرفعون نحشود على المتني وقد جاء بلا كفين عباسه وقد بلا نشمي حسيني نعى الضب بعد سمعني هلا وقاجاء البلاد يا الضب اي مشامن حني يا الضب خري بلاكفي مشامن حني يا خري بلاكفي ينادي أمه سيدة العطف ينادي أمه سيدة العطف عليك الدمع يا أمه لا يكفي عليك الدمع يا الله لا يكفي ففي كل فؤاد أن تحسس ففي كل فؤاد أن تحسس يا شاملي هلا بيك هلا هلا الا ام اقعوجي واجمع اي شملي لا تمضي نيا اهل اهل لا تمضي نيا اي منك يا عبد الفضل اي مجاش ما يا عبد الفضل لقد شابت عيني وانحنى الراس لقد شاب سنيني وان على اوا تس <تصفيق> ايا ام ما هو عودي واجمع شملي فانت الا اهلولا تمضي نيا اهلي فانت الا اهلولا تمضي نيا متى أسمع منك يا أبا الفضل متى أسمع منك يا أبا الفضل لقد شابت سنيني وانحنى الرأس لقد شابت سنيني وانحنى الرأس ويا أمه عذرا فاقبلي عذري ويا أمه عذرا فاقبلي وينك وينك عندك حاجة ويا أمه وعودنا لي لقاك يا في القبر وانا احنا نقول اه نعند القبر جولاشو وانا احنا نقول القبر جولاشو ايها امال بنيني جاي خواني يا امي بنيني جاي خواني رجعناكي نعيناضه رك اريك الهاني وخاذي زينب من غي راجفاني والهادي زينب من غي رج بعد بعد وهذه أتى التندب والإخوة نحو الرأس أتى التندب والإخوة نحو الرأس يا أم البني فدوة اروح لك رجعناكي نعيننا ضاع ركي الحاني هو زينب من غير اجفاني صيح هو هذه جاي يكون ما شاء الله ما شاء الله إلك إلك وهذي وهذي زين قول من غير أجمال إني أتى التندب والإخوان حرس أتى التندب امالي خاطرن عندك يا امي أجي أجي باب الحواجز هذا اي والله عندك يا امي انا أعرف منك القاب رب انا اعرف مين كل قلب ربي الشمي فعينيني فعينيني دام رميت سهمي فعيني لا ترى مين راميته الساق مش عيني فعايني لا تراميته الساق وما عيلي غير هذا القاب ريني برا شو غير هذا القاب اما لي خاطر عندك يا امي ايدك, إيدك رفح رفح أمالي خاطر عندك يا أمي. انا فعيني لا ترى من رمية السم صح فعيني فعيني لا ترى من رمية السم بعد قعد قعد فعيني لا و ومعالي غير هدل قبرني براس ويا امه لو تدري من ان ويا امه لو تدري من ياتي لما ما قد بك الأنفاش في البيت حسين جاء بعد القتل والموت حسين جاء بعد القتل والموت إيه فعودي إيه لقال بأنفسه فعودي إنه للقال بأنفسه فعودي إنه للقال فعودي